119 بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 110 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أوليان 119. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 110. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم 111. والله عليم بالظالمين 112. قل إن الموت الذي تفر 121. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 122. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم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 129. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 120. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون